أول بالله من الشيطان وجئ بسم الله الرحمن الرحيم مجموعه الاحسان تاليف احمد سيعودين لكم شان النبي حضراتي الزيد لدن الشاذليه الله الرحمن الرحيم حزب الكبير لسيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإذا جاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا لجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أذيع السماوات والأرض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 وهو اللطيف الخبير ا ل ف ل ر ك ف ي ع رب يحكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف, الجهالة معروف وأنت بالعلم منسوف وقد وسعت كل شيء ممن جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لي إنك على كل شيء قدير يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك واكتنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع أطاياك وقد تنساها عن كل وصف يوجب النقص مما مما استأثرت به في علمك أما سواك يا الله يا علي يا عظيم يا كبير نسألك الفقر مما سواك بك حق بل رينا لا نشهد الا اياك والتوثبنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن ولك وكننا جل ابي في الانفاس واللحظات واجعلني عبيدا لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما اصير به كاملين في المحيا والممات اللهم انت الحميد الرب المجيد الفعال ما تريد تعلم فرحنا فرحنا لماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلموا حزننا كذلك وقد أوجبد كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك الدفع ما تريد ولكن نسألك الذئيد بروح من عندك فيما تريدك ما أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم فاطر السماوات والأرض آلم الغيب والشهادة أن تتعكم بين عبادك فهنيا لما عرفك فرض يدي قضائك والبيل لمن لم يعرفك بل ثم البيل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بذل حتى عضوا عزوا اذ حكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا فكل عزم يمنعوتك فنسالك بدله ذلن تصحب له لطائف رحمتك وكل واجد يحجب عنك فنسالك عوضه فقداً تصحبه أنبار محبتك فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه فهب لنا من مواهب السعداء وعاصلنا من موارد الأشقياء اللهم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما تعلم ككيف لا نعجز عن ذلك من حيث تعلم بما لا نعلم وقد امرتنا ونهيتنا والمدح والذم المزمتنا فاخو فاخو الصلاح من أصلحته وأخ الفساد من أغللته والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك لك فأغننا بفضلك والشقي حقا من حرمته مع كفرة السؤال لك فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا شديد البطش يا جبهار يا قهار يا حكيم نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة ما أبادعت ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وارتا ونعوذ بك من شر الحصاد على من انعمت ونسالك عزه الدنيا والاخره كما سالكه نبيي كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عزه الدنيا وبالايمان ومعرفتي وعزه الاخره باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب اللهم إني يقدم إليك بين يدي وكل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض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 من ذا الذي يَشْفَعُ عنده إلا بإذنه علم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أقسمت عليك ببص يديك وكرام وجهك ونور عينيك وكمال, وكمال أعينك وكمال عينك أن خير ما نفذت به مشيئةك وتعلم وتعلقت وتعلقت به قدرتك وأحاط به علمك. واكفنا شر ما هو ضد ذلك واكمل ديننا واتم ما لينا نعمتك فهب لنا حكمة الحكمة البالرة مع الحياة الطيبة والموت والموتة الحسنة وتولى وتولى وقضى أرواحنا بيديك وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك وجميل فضلك إنك على كل شيء قدير يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا وتود قل بيننا وبين فتنة الدنيا والسائل والغفلة والشهوة والظلم العباد وسوء الخلق واغفر لنا ذنوبنا واقضي عنا تبيعاتنا وأكشف عنا, واكشف عنا السؤوات واكشف عنا السوء ومجنا من الغمي واجعل لنا منه مخرجا إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا عزاق يا قوي يا عزيز له مقاليد السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فبسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك ومن رحمتك ما تعول به بيننا وبين نقمتك ومن حلمك ما يسعنا به عفوك واختم لنا السعادة التي عتمتها بهالأولياء بهالأوليائك وجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وزحشنا في الدنيا عن النار الش عن النار الشهوة وعدخلنا بفضلك. في ميادين الرحمة، وافسنا من نورك، جلابيب العسمة، واجعل لنا ظهيراً من أقولنا، ومهيمناً, ومهيمنا من أرواحنا، ومسخراً من أنفسنا، كي نسبحك كفيراً، ونذكرك كفيراً، إنك كنت بنا بصيرا وَهَبْ لَنَا تصحبها شَهَادَتِنَا كَلِمَةً وَافْتَحْ أَسْمَاعَنَا وَأَبْصَارَنَا وَذَكِّرْنَا إِذَا غَفَلْنَاكَ بِأَحْسَنِ يَا أَحْسَنَ مَنْ مَا تَذْكُرُنَا بِهِ إِذَا ذَكَرْنَاكَ وَارْحَمْنَا إِذَا أَصَيْنَاكَ دئةً مما ترحمنا بها إذا أطعناك واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر والطف بنا لطفاً يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك فإنك بكل شيء عليم اللهم إني أسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا لطاعتك وعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب باشر kema akhbara bihi rasuluka ve sellem hasab haset hasbema alimtehu ya ilmik وَاغْنِنَا بِلَا سَبَبٍ وَاجْعَلْنَا سَبَبَ الْغِنَى لِأَوْلِيَائِكَ وَبَرْزَخًا بَيْنَا هُمْ بَيْنُ وَبَيْنَا عَدَائِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ حَسْبَ مَا عَلِمْتَهُ بِعِلْمِكَ وَاغْنِنَا بِلَا سَبَبٍ فاجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخا بينهم وبين عدائك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر للعافية، ونسألك الغناء عن الناس. اللهم إني أسئلنا نسألك، اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة، والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنذار الصادعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وثاقنا من المعصية ورحاننا من النقمة بمواهب المن اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصية وأسبابها وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خاطرنا قبل هجوم خطراتها واحللنا على التجارة منها ومن التكفر ومن التفكر وري في طرائقنا وامح من قلوبنا حلاوة ما مجت بينا مجت ناينا حلاوة ما جت نايناه منها واستبدلها لنا بالكرهه لها والطام لما هو بغضها وَاقْضَ عَلَيْنَا مِنْ بَحْرِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَعَبِّكَ حَتَّى نَخُرُجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وِمَّبَالِهَا وَاجْعَلْنَا عِندَ الْمَوْتِي نَاطِقِيينَ بِالشَّهَادَةِ لِعَانِمِينَ بِهَا وَأَرْعَفْ, وارعف بِنَاءَ رَأْفَةَ الْحَبِيبِ لحبيبه عند الشدائل ونزولها وارحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها اللهم إنا نسألك سابقة منك إلينا لتكون توبتنا تابعة إليك مناً إليك منا وهب لنا التلاقي منك انك لك تنقي ادم عليه السلام منك الكلمات ليكون قدوه لوالديه في التوبه والاعمال الصالحات وبعيد بيننا وبين العناد والاصرار والتشبث واتشبه إبليس رأس الرأس الغوات واجعل سيئاتنا مسيئات من أحببت ولا تجعل حسناتها حسناتنا حسنات من أبغلت, أبغلت الإحسان لا ينفع من المحب ين ال إحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك قد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف فأأمن خوفنا منا تخيب رجعنا وأعطينا سؤالا فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك من أن نسألكه وكتبت وعببت وزينت وكرهت وأطلق وأطلقت الألسن بما به ترحمت فنعم الرب أنت فلك العمد على ما أنعمت بأوفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد الأخطاء ولا بكفران يامي حواحيرمان الرضا. اللهم ربنا بقضائك وصبرنا على ما طاعتك وعم عن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك. ولهب لنا, لنا عقيفة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد غيرك ولا نعبد شيئا سواك وازعنا شكرى نعمائك وغطنا بلطاع عافيتك وانصرنا باليقين والتوكل عليك وأسفر وجوهنا بنور صفائك وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك واجعل يداك مبسوضة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قلى من ذلك يا نعم المجيب يا من هو هو في علوة قريب يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا محيطاً بالليالي والأيام أشكو إليك من غم الحجاب والسؤال الحساب وشدة العذاب وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم, ترحمني إن لم ترحمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولقد شكى إليك يا قود فخلصته من حزنه ورتدت ورددت ورددت تا عليه ما ذهب من مصيره من مصاره وجمعت بينه وبين ولده ولقد نادا نوع من قبل فنجيته من كربته وَلَقَدْ نَادَاكَ يَعُوبُ مِن بعد فَكَّشَ فَكَشَفَ عَن مِنْ مِن طُرُحِهِ وَلَقَدْ نَادَاكَ يُونُسُ فَمُجِئْتَهُ مِنْ غَمِّهِ وَلَقَدْ نَادَاكَ زَكَرِيَّا فَمَهَبَتْ فَوَهَبَتْ لَهُ وَنَدِمَ مِن نُصُلِ بِهِ قَادَ أَهْلِهِ وَكِبَرَ سِنِّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَزَلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلِكَ فَأَنْقَذْتَهُ مِنْ نَارِ عَدُوِّهِ فَأَنْجَيْتَ لُوطًا وَأَهْلَهُ مِنَ الْعَذَابِ النَّازِلِ بِقَوْمِهِ فَهَا أنا عبدك إن تعذبئني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به فإن ترحمني فإن ترحمني كما رحمتهم ما عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصا بمن أط... أعطاك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق ممن شيت من خلقك فإن عصاك وأعرض عنك وليس من الكرام ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفقال الغنى إفطال الغني بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العلي كيف وقد أمرتنا أن تحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا ربنا ظلمنا ألف سنة وإلا لن توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا هو يا منهو هو هو يا هو إن لم تكن لرحمتك أهلا أنت نلا أنت أنت نالها فرحمتك أهل أنت نالها يا رباه يا ربناه يا مولاه يا مغيت من عصاه أغتنا أغتنا أغتنا يا رب يا كريم وارحمنا يا بر يا رحيم يا من واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أسألك الإيمان بحفظك إيماناً يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الحلق وأقرب مني بقدرتك قرباً تنحق به عني كل عجاب ما حقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتاج لجبرائيل لجبريل رسولك ولا لسؤالك وعجبته بذلك عن نار عدوه فكيف لا يُحجَبُ عَمَّ ضَرَّةِ الْأَعْدَاءِ غَيْبَتُهُ عَنْ مَنْفِعَةِ الْإِحِبَاءِ كَلَّا إِنِّي أَسَلُكَ أَنْ تُغَيِّبَنِي بقربك مني حتى نرى ولا أحس بقربي شيئًا ولا ببعدي عني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 لا برهان له به فإنما عسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر فارحم وأنت خير الراحمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من يصلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد رحمه مهدا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 وعثمان وال والحسن والحسين والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وعن الصحابة يجمعين وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين آ